ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد، إلا من بعد أي يأذن الله لمن يشاء ويرضى.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 عيب فهو يرى أم لم يُنبَّأ بما في صحفي موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزِرُوا زرَةً وزرَةً أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يُرى ثم Majuzahul Jaza Al A'uf, wa An Na'ila Rabbikal Mutah, wa Anhu Hu Abhak wa Abka, wa Anhu Hu Amat wa Ahiya, Min nufatin izatuna, wa an'na'layhim nashatil al-akhra, wa anhu huwa azna wa akna, wa anhu huwa Rabb al-shara, wa anhu ahlak وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْرَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّاهَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْآزِفَةِ ليس لها من دون الله كشفة، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَبْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَوْتُمْ سَمِدُونَ فَسُجُودُ لِلَّهِ وَعَبُودُونَ